ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرغك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه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 قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحيينا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنجو إذا دعى الله وحده كفرتم وإيشراك به تؤمنون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 Profi on johdattu, että on johdattu, että on johdattu, että on johdattu, että on johdattu, että on johdattu, että يوم هم بارزون لا يغفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا vuo, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر وأنذرهم يوم إذ القلوب لدى Ma'liz al-Zalimin min hamimun, wa la shfi'ayyutaa. Yaglamu qa'ina al-A'yun wa ma tuxfis cudur. Yaglamu qa'ina Wallahu yقضi بالحق Wallذien yedعون من دونه لا yقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم 2 أَشَدَّ hum ashadda minhum kuwataan wa atharaan fi ala اللَّهُ faakhathahumullah faakhathahumullah bithunubihim wa ma kaan lahan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 إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلو قالوا قتلو أبنائ الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَيَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبرمقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يقبض الله على كل قلب متكبر جبار، وقال في رعون يهان ابن لي صباح اللعل أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأقل عيل إله موسى وهم لا أهن وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَلِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلًا الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٍ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْعَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَ إلَّا مِثْلَهَا وَمَنْعَمِلَ صَالِحَةً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُمْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَآئِكَ فَأُولَآئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ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 لا جرما أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأنما ردنا إلى الله Päättäis مَا maa, polulla, kummaa, ufa, ufa, ufa, إِنَّ ufa, ufa, ufa, ufa, ufa, ufa, ufa, ufa, ufa, ufa, ufa, ufa, ufa, ufa, ufa, ufa, وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آلاف رعون أشد العذاب وإذا تحدون في النار فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء لله استكبروا إن كلنا لكم تبعا فهل أنتم مغنوون عنا فهل أنتم مغنوون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم رَبَّكُمْ ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَتِ جَهَنَّمَ مَدْعُو رَبَّكُمْ ادعوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيَكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى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 يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب Huda wa zikr alil albab, fasabir inna wa'adillahi hukm wa astaghfir li zanbik wa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 اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ الله لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا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 الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم, وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب لا إله إلا هو فدعوهم مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إنني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي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 وَالسَّلَاسِ يُسْحَبُونَ فِي حَمِيمٍ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا.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 بالبيانات فرحوا فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين